الله به الغمة فاللهم اشتهي عنا وعلى الإسلام والمسلمين خير ما جاء ذيك به نبيا عن أمته واتورا عن قومه اللهم أمين وبعد فشنا أصدق الحديث في كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قرر كفى قليل منها كفى و الها و انما توعدون على اتي فبعد ما انتم فلا شك اننا نعيش في زمن الغضب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم بدا الاسلام غريبا و تعود غريبا كما بدا فطولا للغضبات وفي روايه الفخذيه انه قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال الذين يصلحون عند فساد الناس الذين يصلحون عند فساد الناس وفي روايه الذين يصلحون اذا فسد الناس فهذه هي ازمه كيف عادت هذه الغربه لهذه الازمه كما اخبر بذلك الصادق المبروك صلى الله عليه وسلم عدد الاسباب الكثيره يا طلابنا حول الجهل دين الله سبحانه وتعالى حول الجهل بطبيعه دين الله سبحانه وتعالى الذي انزل شرعا محكما الى قيام الناس فالله سبحانه وتعالى حين بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بعثه كما في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى نظر الى اهل الأرض فما قتلنا عربهم وعجمهم أبغضهم سبحانه وتعالى العرب والعجم الا بقايا من اهل الكتاب وهم الذين كانوا يعلمون بانه سيظهر لهم في اخر الزمان ويكون هذا النبي هو الخاتم صلى الله عليه فكانت هناك غربه الاولى عندما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وجعل الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس الى التوحيد يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. يدعو الناس إلى أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. فاصطدم صلى الله عليه وسلم معنى الجدية مع, مع المشكدين. ليست القضية مجرد كلمه يقولونها لأنهم كانوا يعلمون مذولا هذه الكلمة وأن يكفوا بالأندال وبالآله وبالطوابير التي يعبدونها من دون الله. ولا ينذر من ترقص على رؤوس هذا المجتمع الجاهلي من مكاناتهم واجعلناهم كباكل البشر ولا تبقى هناك حاكميه الا لله سبحانه وتعالى يبين هذا كتاب الله سبحانه وتعالى والسنه بقوله ولكن إما شاء الله عز وجل وفضل ونقر الله سبحانه وتعالى ان يمهلنا حتى نعود جميعا إلى دين الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يقضاه الله عز وجل وحتى يجيح المعضى أن يظهر سنبين بتفصيل مزيدا من هذا الأمر كأننا نسيققون في شيء بالله عز وجل في الصواب الكثير منها عباده رائع ملاك عز وجل كيف هذا؟ هل كانوا يقولون ان تلك الاصنام التي يعبدونها بدون الله تقلق وتنفع وتضر كلا فهم كانوا يصنعونها بايديهم حتى ان احدهم كان يصنع الها من العدل والعون فاذا جاع اكله ولكنهم كما قال الله عز والذين اتخذوا مهدي اليه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله يزال. فهم كانوا يقولون نحن لا نعبد ان يفاجئوا وانما لكي تقربنا الى الله عز وجل الاله الاعلى هناك الهه صغيره هناك الهه اعلى وكانوا يقولون بان الله عز وجل هو الخالق والنافع والضرب كما قال الله عز وجل ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا من الله وكما قال الله سبحانه وتعالى قل ما رب السماوات ولئن تم خلق السماوات لامضا يقولون الله وفي ايه اخرى ولئن تم خلقهم لا يقولون ولئن تم خلق السماوات لا يقولون خلقنا العزيز الرحيم اذا فهم كانوا يقرون بان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى كل ما قبل الارض وما فيها ساقولون لله وكل ما قبل السماوات خلق السماع ورب العرش عظيم ساقولون لله اذا هم كانوا يقرون بان الله عز وجل هو الخالق وهو الغالب ولكنهم كانوا يستخدمون أصنام تلك الحجالة التي لا تنفع ولا تطول في الحقيقة على أنها وصفة تقضبهم من الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنها أصنام قوم صالحين كانت أصناماً لقوم صالحين تذكرهم بالله عز وجل ثم بعد ذلك عبدوها وجعلها وصفة تنبيهم وبين الله سبحانه وتعالى تماما كما عادت هذه الجاهلية مضم الوصفة واصبح الناس يعبدون الحسين والسيدة والبلوين وغير ذلك يدعونهم من دون الله وأدوثلون عليهم ويذبحون لهم وأستخون لهم النسب بل يحبون حولهم ويحبون حول قبولهم كل ما يؤذى لله عز وجل من عباده هذه لهذه الآليات ولا يخبر احد اننا نسوق احدا من الصالحون وانما نقول لا نعبد احدا الا الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ولا امركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين ارض اباء اي امركم بالكف بعد يحب فاذا كان الله سبحانه وتعالى قد بين ان اتخاذ الملائكه والنبيين وهم فالملائكة رسل الله لا خلق جاعل الملائكة رسلاً ولأجمعها وقد أخذ ابن حزم رحمه الله من هذه الآية أن من سبب الملائكة كفر أنهم رسل الله سبحانه وتعالى ورسل أفضل خلق من البشر الذين استطرهم الله سبحانه وتعالى لحمل الثلاثة وتفليقها الناس ومع ذلك فان الله سبحانه وتعالى قال ولا يهمكم ان تخرج الملائكه او النبيين اضلالا يهمكم بالقب بعدي وَلَمَّا قَالَ بَعْضُ بعض الناس لرسول اللَّهِ رسول الله تالله وعيته كما في الايه القديمه انت تجيدن دائماً يذكر صلى الله عليه وسلم بانه عبد لله سبحانه وتعالى لان الاولويه لله وحده فعلت الجاهليه الاولى قبله الافكار ولكن بدلا من ان يعبد الحسن الاصنام عبد الخطوب فصل الولد الجاهلية الجاهليه الاولى تجعل مؤدى الاحتكام الى غير شرع الله سبحانه وتعالى الى الاحفاظ والى القران والى الطواغين كما في حديث التلمذي واحمد باسناد حسن ان عديه رضي الله عنه عديه ابن حاتم وزنهم في ثم اسلم بعد هذه الواقعه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صديق من سنن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي ازرع عنك هذا الوتر هذا الصديق سماه وزنه صلى الله عليه وسلم لم يقل يحيى الهلال مع الصديق كما نشروا هذا الشعار الكافر بين جموع المسلمين وجعلوهم يعتقدوا ان المصارى مؤمنين كما ان المسلمين مؤمنين وأن الكل تدخل الجنه حتى ان وزير الاوطان محمد رسول قال لشواذ الامن قال ان الاسلام لم يشترط سوى شرفين لدخول الجنه الايمان بالله واليوم الاخر ولا اضر بعد ذلك ان تتبع اي رسول رغم ان هذه الاديان الموجوده حاليا محلقه وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم ولم ينخب يدي لا اسمعوا بي احد من هذه ام لا يهدي ولا راضني ثم لم يحكمها بعصبه الا وجد الضم وارمى الله سبحانه وتعالى لقد قام قالوا ان الله ومنح مريم فالمراد ان عذراء دخل على رسول الله قالوا وقوله عز وجل اتخذوا احضارهم وربانهم اربابا من دون الله اي عبدوه من دون الله هم الاحضار العلماء والعقبال فتعجب علي كما يتعجب الناس الآن كيف عبدوه من دون الله فهم لم يسقوا له ولم يقعوا لهم ولم يصلوا لهم له. فقال رسول الله الناس انهم لنكونوا يعبدونهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم يحبون عليه ما احضروا وأحل لهم ما حرم الله قال بلقى فلما ترك عباده الدنيا عليهم ما حرم الله وأحل لهم ما حرم الله فاتبعوه فاتبعوه قال بلقى قال فترك عباده الدنيا فبينا صلا الله عليه وسلم أن التحليل الكريم من حق الله سبحانه وتعالى. وأن التشريع من حق الله عز وجل قال الله عز وجل إن السوء إلا لله أمرنا تعلو لله وبينما الله سبحانه وتعالى أن من شرع شيئا جديدا الله ومن الله سبحانه وتعالى ولا يغتر علم النجعه فانما هو شريك مناصر له سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى ان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لا تدريه فتم الله عسى جل من شرع في دين الله ما لا يغنم به الله تماما من اتبعه على هذا التشريع؟ كان متبعا للشيخ من دون الله سبحانه وتعالى اما الشبكات، شبكات شرعوا له من الدين ماذا تفعل بهذا الشيخ ايضا يقولون في اتباع شرع غير شرع الله سبحانه وتعالى وفي قوانين غير دين الله سبحانه وتعالى وفي اتباع تشكيعات جليله غير دين الله سبحانه وتعالى كما ان الناس تشيخوا اذا رجعت عباده ونصوك من صلاة أو دفن أو نذل أو طواف إلى غيرنا، كما انهم ايضا يخلون مشكين إذا جعلوا هذا التحديد والتحريم إلى الله سبحانه وتعالى تماما كما عرف في هذه الدول، وكما عرف في هذا حفظ الحديث، أنهم يجعلون مغفل التشريع إلى غيبة، يجعلون مغفل التشريع إلى غير الله سبحانه تعالى. بل يقولون إذا أردت أن تدخل الشريعة الإسلامية، فإنك إلى نقول إن الأرواية فالبضضة إنها لا يحقق الشرعين تدمن الأعلى البشر الملذات هم يعتبرون أن البشر إليهم مرد التشريع وليس الله سبحانه وتعالى بالذات ومنطور بهذا الكلام الذي نقوله والذي عليه الصلاة من القرآن والسنة فإنه يكون هذا إسلام سياري. وكان هناك نمعين من الإسلام وكان هناك نمعين من الإسلام إسلام ونغني وإسلام وإسلام وإسلام وإسلام الإسلام هو ما أنزه الله بعتشك بكل ما يحتوي، بكل ما يحتوي، وليس كما يأخذ الناس شيئا من الإسلام، ويسكون أشياء أخرى من الإسلام، وكما قلت في كتاب الله عزيزاً على قول الله سبحانه تعالى في سورة الكهف: ولا يشكك ولا يشكك في فضله أهله. قالوا: في الضرات بنعامر، ويمنع الضرات تبعي متولياً، أنا متولياً، لأن أنا من بناء الضرات حوله. ولا تشرك في حكمه احدا وهذا يبين على ان الشك يكون ايضا في كما يكون في العباده والنسوء فكما قال الله سبحانه وتعالى فمن كان اوجه لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تشك في حكمه احدا الحكم لله عز وجل وحده والذي يحل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى ومن نازعه كان الضغطة من الضغطة فأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين الناس أن التوحيد يحتوي على نفل ولوهي غير الله الذي يحتوي على افراد الله الذي عزى جنة بالأباد وبالتشفيع وبالتحليل وبالتحليل ويحتوي على التفل الوصائح بينك وبين الله سبحانه وتعالى ثم أنت الله عزى جنة بعد ذلك أشفيعات الكثيرة للمسلمين يقول له عطاؤه ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الى هذا وقال للصحابه رضي الله عنهم على عاده ان يشهدوا وقبل ان يترافض رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ ابعد بكتبه ليتامل هذا المعنى كذلك هذا عربي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا الى بدر وكتابا ثلاثه دقائق وكتاب العلم عظيم صراطه وكان وخلنا نتكلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد نعم منه إلى نبأ العظيم يوم إسلام دفن إسلام يذكر الله أجمعه بعث فانتوى النيرة تأمل فانتوى توليت فإن عليك إثما الفلاحين عليك إثما للهين لأنهم كانوا يشتغلون في طبع الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاكم الذي يحكمهم حمله مستدر الشعب الأحمد ليس بعد ذلك لأنهم ليس عليهم تتمنون وانما عليهم ولكنه يحملوا ما يوزي كل هذه الأوذار وما يوزي كل هذه الأدام وما يوزي كل هذا الوذار لماذا؟ لأن الحاكم هو أعظم سلطة وأفضل سلطة تصد الناس عن دين الله لو قابلت من الله الناس من الله أو على ربنا إذا حاجه الخوف الذي بينهم وبين الله أمري سبحانه وتعالى وأما إذا ضغض الحكة فإن نسأ خور ستتصلط عليه بجهدي وإذا عليهم عليه مقودي وإذا تصلط عليه مش غوث ويقضيهم ويزنهم ومن راحا رسول الله صلى الله عليه وسلم إسم الشعب الذي يسببه الله وهذا معنا واذا أتينا إلى هذه الأحداث التي نعشها في هذه الدنيا، وإذا أتينا إلى قبة ستين الذي شارك فيها الكثير شارك فيها الحكام وأله الناس بكرة القدم وأله الناس بالفن وأله الناس بالأغاني وأله الناس بالفواكس وأله الناس بالمستلاث وأله الناس بالشيئ كثيرة ألوه. حتى يبعثوا مع around him الله سبحانه وتعالى الناس, الناس بعرفات علماء جدد يقدمون لك رأي الأشياء من دين الله سبحانه وتعالى. يقدم لك على الحجاب وعلى النقم وعلى الصوار على هذا القبل كله علم من دين الله لا نؤمن ولا يفهم لا يفهم كابدا عمن يخطأ على حق الله سبحانه وتعالى لا يفهم كابدا عمن يشكو ويشكي عنه يخالف دين الله سبحانه وتعالى لا يفهم كابدا عمن كان يردم الانفاق على الفلسطينيين المسلمين جرم عطا من اربعين نفقا على المسلمين على الحدود وهم يخبرون دائما بانهم يهجمون من الطعام والشراب والدواء ومع ذلك قتلهم وابادهم وابادهم عليهم وابادهم وابادهم وابادهم وابادهم عليهم وسمح للجيش اليهودي بان يدخل حتى يشفع لهم الانفاق وفي كل يوم تفتح بريده الارقام ولكن الأولى تم ان خمسة يقول عشرة ان خمسة يقول لك ان من؟ يقول اليهود هل, عقل هل عقل مع الله يقول لك لا ان الله يقول لك ان الله يقول الله عز وجل ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله لا لك ان الله يقول لك ان الله الذين قلوا بهم لفظ أفضل أفضل يسابعون إليه يسابعون إليه كوالليه يقومنا بخشى أصيبنا الزائرة والله أخانك العالم لا تطيئ أحد أن يقف أمامه أميكا لأمام إسرائيل قومنا ويعدهم يقبلنا ويبقى إسرائيل قلبي قولنا ويعدهم جموع من المدنيين العزة خرجوا عليها بالشجارة وخرجوا عليها بإمكانيات من أبعى بإمكانيات زلزلها فيه وطردت فينا في كل ويهن مرز ويزارعون فيهن إلى التولين يقول لنا نقشى أن تصيبانا دائرة هنقاربوا عليموا هنحظونا لن يأخذونا القافل قل على القرش ذات خدعونا بها السنين طويلة كلما تكلم أحد يقول لي أبني لنا نضافك الشريعة حتى العلماء. حتى العلماء يقولون لنا كيف نصدق الشريعة نحن نأخذ القرحة إلى أمريكا ونطلعنا القضايا لأيضا قضية القرحة القضية أن هناك كان هناك وصوصا على العلم يصرون الملايين والملايين والملايين كلنا ناتنا أصرون الله حتى صنف القومية التي كانت تؤيدهم ليلا مهار وتستطيع الحمدين على مهار تكره اليوم اليوم بأن أولئين قد أخذ سبعين مليار وأن أولئين طباط باعوا له بعد ألف فدان بل 50 جنيه فدان وأن أولئين أخذ الملايين كذا ولا كذا ثلاثة أضعاف ما شاء تريليون مليون مليون مسروقين مليون وبعد ذلك تقول كيف نحل حللت مشكلة وبعد ذلك تقول اننا أنا استوت وبعد ذلك تقول كيف أنا, إن أنا, أنا جوع الشعب كل اننا بقسوة الشعب كل اننا دولي الشعب كل شيء لا بالأسف هذا كان أهل العلم يردوننا كلاما لشليم بالواقع وبالشرع. فليتهم وقفوا عند حد الشر وليتهم قالوا ما الله سبحانه وتعالى من الدرانب لهذاك وانا كريم وليتهم قالوا ومن لم يحكم ما أنزى الله فلاكم ولكنه ولكنهم التأولوا وفقعتوا وقالوا إنها بلاء كمين وإنها بلاء لتقم عليهم الحجة وإنها بلاء لمضهور وإن وإن وإن, وإن. ولكن لماذا أنتم أيها العلماء لم تسروا لقمت الحج عليها؟ شيء عجيب عندما خرجوا هذه المغرض انضرأ أحد من يستمعون من الثلاثين بيقول إن الحرب هو الله سبحانه وتعالى ولا يجوز لاحد أن يعترض على قدر الله وهؤلاء الناس يعترضون على قدر الله فهم حدو الصحب الذي عداش الله حتى انه قال عنهم وكلامهم معي مكتوب ويوزعه بالمكان قال عنهم هذي جموعا جهازنا ونقول في اقتصاب الوحيد لأسباب الأضغط المضد نقول إن هناك رقم بين الإيمان بقدر الله وبين نحتجز بقدر الله فنحن نؤمن بالقدر ولا نحتجز بالقدر الله سبحانه <تصفيق> لان الله سبحانه وتعالى قال عن المشككين وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا امره ولا حضرنا بدونه شيئا وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشربنا ولا امره ولا حضرنا احتجوا شيئا فالمشككون يقول لك لو ربنا شاء لو ربنا قدر مش احنا كنا شربنا تمام ولذلك من عقيده اهل السنه اننا نؤمن بالقدر ولا نحتاج للقدر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 ولكنهم كثافون بالحكم الشرعي وليس الامر القدبي فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء ولكن الله عز وجل قال ولا يرضى لعباده الله لا يقع في حكم الا بقدر الله وبعباده الله الكونيه ولكنه لا يفعل امر الله الشرعي فهناك فرق بين الامر الشرعي وبين الامر القدبي وخرجت علينا ضيفة كثيرة تقول يا حمّي أخرج على وليكم لماذا قالوا لا نشعر لقد أمرنا بذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت مع الله أطيعه وقلت أمر عليهم عبده حبشة ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ما أقبل في الصلاة عندما قال الرجل أقبلنا قابلهم بالثيست أقبلنا نبيهم بالثيست قال لا ما أقبل الصلاة وأنا أقول اول إما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في والد واحمد بن صحيح قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا ربيعوا ولو تامر عليكم عبد حبشي ما اقام فيكم كتاب الله ما اقام فيكم كتاب الله اذا اشترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سمع الله ماموت لاقامه اقدام الله سبحانه أما لن نحن شرع الله صلى الله فلم يطبق حتى ما حلمه ولم يكن وطرق كل كله في نقطة عمل جديد وطرق الإعلام ينطر القوة والفتاد وطرق وطرق ووالا يرد من صلع المسلمين وقادر المسلمين وحبث العلماء وووو هذا أعطمك كتاب الله هل تكون هنا بالشرط هذا والشرط ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بي حديث وقال المصطفى رضي الله عنه عندما قال بها يعرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قميص والصاح في المنشى ويوم وعلى اثر عليه وعلى ان وعلى إلا الله قال الله اجمع العلماء اجماع على أن الإمامة ذلت أن أعطجه كافر وعلى أنه يغطر على الإمامة كفه إذا كان مسلمًا وكفر أعمل ذلك وشبه خلعوه وكتلوه وكفوه شعريه إشمع نعم إذن هم يأتون للنغصر الذي تتعلق عن الحكام المسلمين واضعوناه في الحكام الكافر يأتون للنغصر الذي تتكلم عن الحكم المسلم واضعوناه عن الحكم الذي أفصل البلاد حتى قلنا خكوش على الإمام البذل فيه خلاف، ولكن كما أصور بعض من العلم كلاماً قويا وقال إن البذكة تذكو عنه إن البذكة إذا جاءنا نذكره خاص من أجل لا تعطى ضمره لغير فالأولى أذكره لا أخكوش عليه ما استدعوا في بينكم يذكروا مع بعضنا وهذا أعطى وأما إذا أسفت الناس الفيادر. وصنع لهم ما يؤدي الى اجدادهم وابعدهم عن دين الله فهناك النفوذ عليهم سيؤدي الى اجداد دين الامه والعمر لم يعرف مجرد افساد لدين الامه وانما اجداد للدين والدنيا قال الله سبحانه وتعالى عن امثال هؤلاء ارسلوا الى الذين مازالوا نعمه الله كذبا واحلوا قومهم الضار الروابط افسدوا عليهم الدنيا أفسدوا عنهم الأخ عندما خرجوا عندما كان البعض يطعر يقول سأخسر المسلمون ستسرى في الدماء نقشى من ذلك أقول لهم فالذكره عودوا عدو العرق من الثميسة أكثر من خلقين ألف من الشباب من الشباب قلوا في البحر المخوض أكثر من خلقين ألفا مش هكين واشكين أكثر من أبين ألف في الهبرة أي المشروعة لأوروبة الأوروبة أمام شاطر مونام وتركيا وإيطاليا كان الناس يدخلون إيطاليا من ليبيا ويغيبون البطاقة من مسلم خلال مسيحي حتى يجب الموصف عمل في إيطاليا يخفل حتى يجب الموصف عمل كان يكون هناك في الضوائل الناس تبيل حتى تنفل على الجيليا ومعنى ذلك تظهر المليارات. ولان معه اكتبعين مليار وكلان معه امتاشر مليار وكلان معه ام نص مليار وكلان وكلان معه اكتبعين أستدري يا النهارة أستدري منهم مع انما اتذكركم شيء بطير عندما اقل على مدير مكتب مدير بستقل عطار في يوسف عبدالله بتغمت أنهم بعد أن فقل بعض الصحفيين هذه القضية التي كانت مستدرة بعد الوضع على الوضع أدخل الآلاف من الأطناء من الوضع المشاحة التي تكفي الإنصابة الشعب المصري بأجمالية بالسبب ولما صفاكمت القضية على تحاطي الشباب لم يجدوا قدام من أن يقولوا عليه. وبدأ عليهم رفضي وعمل مذكور وعلى بند الشامين المشتفى كماعه التابعة الوزارة المستحفى ومحيدة للتحقيق قضوا الله للتحقيقات وأمام الله للتحقيقات وقبل أن تطور بثلاثه في ثلاثة أيام أصبح عنه قاضي بضمان الوزارة الشخصي بند وفي قال القاضي قرابتنا فقد حصلت مهمه على الدق الشخصي كيف ورا الله هو راح علينا والعدل ما علينا وتموت القضيه وتبدا القضيه ويموت الناس وتجد ان الشعر الوطني اصبح متشبب في التضامن لك لما يا أخي أو الذين الكلام عن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 حدد كل شيء و الحرج افسدوا دين الله و افسدوا دنياكم افترى الى الذين رددوا نعمه الله فوقا و احدوا قومه ضغطاء افسدوا عليه بعض الشيء و مع ذلك العلماء الاكله كانوا يخرجون علينا و يقول اسمعوا الله في يومكم و لا شيء لغت الشعب قبل احاد الشريعه خلي يبتدي الناس قبل شيء لا كان ما تكلموني طب انت يعني من الشريعه بقول لك على كلام اشغلت النقاط الحياه السواقه اخي نعم كل هذا يجيني لا ولكن أي هي هي هي. أين احكام الطواقم يا اخي اين عقل الطبيه يا يا أين مصدر المعقب يوجد مصدر الجائج يا أخي؟ كل هذا كان منحان لأنه تم تقسيم الدين في الأفضل هناك دين معين والذي يفضل عنه هم الذين أحدهم الآن يا في مسجد عبدالية وستعم حاملة لإقافة للشجاعة الإسلامية أو لنقضى رمضة السلالية من الدستور وكان قبل ذلك الزهب إلى ليبيا عام 2008 لتوزيع جوائز قصه القران الكريم تحت رعايه اللغه الفاضله عائشه القذافي الذي انقر سوءنا و القذافي الذي قال لنا اخذ شيئا من محمد ولا يخذ صلى الله عليه وسلم الا اذا كان جالسا امامنا واتى هذا الشيخ بحمض ومعه مجموعه منه ممن يسمونه بالثلاثيه ليوزعوا جوائز القران الكريم تحت رعايه اللغه الفاضله عائشه القذافي الذي يقتل الشعب النبي الثاني تحت مطع العالم العليمي من الاخير فكان لو كد أن يحدث قربة وغربة من هؤلاء الحكمة الطاضيين وغربة من علماء السلسل والسلسلين وغربة من اهل البدن الذين قال الناس عن دين الله سبحانه وتعالى وغربة أن الناس ليس عندهم وقتهم لأن يدفعوا شيئا مالكين فهم لي بحث عن لقمة العيش ولا أسن يقوم بجاج المناطق الصباح ليعودكم الثالث لمجرد ان يحضر لقيمه الله فكانت النتيجه كده ان تبناه جميعا وحاطوا الناس حصارا كده فارد عليهم دين الله سبحانه وتعالى وتتقاد في عوده الناس الى الجاهليه مره اخرى تماما كما قال ابي الله يا طلاب كما قلنا في الحديث الاول اول فلان ادام ضغيمه دعوه ضغيمه كما كانت وكما قال عليه رضي الله عنه ياتي على الناس زمان لا ابقى من الاسلام الا اسم ولا من الفهدان الا ركعه نفسه تجده قد وضع المصحف في السياره وعلى المعتب ولا مثله لا ابقى مصحف والا قراتها والا قريب على الاطلاق حب كلمات شغل البقاء على الصبح عشان اين ترك واشتغل فقط ماذا يقول القران لا يزن ماذا يقول الله سبحانه على يا ايها الذين امنوا يقول الله عز وجل من أمنوا. أم عز وجل. الذين امنوا امغر كما قال المسعود مسعود رضي الله عنه اذا سمعت قول الله عز جل يا ايها الذين امنوا فاوعها اذنا فاوعها سمعا فاما صيغ ترموا به واما شغلت نعم ولكنه بركه شغل القران حتى تاتي البركه اصطباحها اصطباحها فقط وبعد ذلك الموسيقى والأغاني كل شيء الوقت ساعة و ساعة في بعاد الناس عندي الله سبحانه وتعالى وتحكموا بالأقول بالإعلام وبالتعليم وبالمشايف وبالشياء كثيرة فتأمل هذه الموضوع البعيده التي, التي تعيدنا مرة من أخضر إلى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الملوك إسلم لا إسلم إسلم يرسك الله أجرك من الزفين فإنس أو ليس أسلم فإن عليك إسماء الآبين عليك إسماء تحكوم أنك أكبر سبب في صدهم عن دين الله سبحانه وتعالى ولانك سوف تصورهم لبعادهم عن الله عز سوف تحملهم على مهرب الدين الله عز جل بشعره أوباً في والله اللهم لا اله إلا, إلا, إلا, إلا هو أنا لا أحضر هذا اليوم لأنه تعترف في نفس الأشياء كثيرة ولا أدري من اين ابدا ولا أدري على أي شيء أعلق لأنني أريد أن أعلق على أشياء كثيرة جدا جدا جدا يطول الذكر وهذه أول مرة مره, مرة حوالي عشرين عاما تعترف هذا الأمر لماذا لأنه كان هناك كابو وجبو كان هناك طائفه منتفعه يغدق عليها الأموال والبدلات حتى تركض على عباد الله الموحدين وحتى تطيعهم من السجون هل تعلمون ان نصف اكبر كميه من السجون على المستقبل ومنهم سجن بتحرك على اربعين قدانا في الاردنيا في طريق الاسكندريه وغير ذلك كثيرا بالضغط لقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كبروا ينفقون أموالاً لأوصدوا عن سبيل الله فالتنفقونها ثم تكون عليهم حذر ثم يورمون وبالجعل سبحان الله في تحقق آيات سبحان الله أنضقوا الأموال والأموال والملايين والملايين على الاعدام وعلى الجنود وعلى الصحف وعلى التعليم وعلى حتى يسبح الناس بحمد الحاجة كانوا يسمونه حكيم الشرط وفي النهاية كانت عليهم حكرة وبعوه بالذاتهم باعيونيهم وهم ازلوا حكرة الحاجة وسمعوا السببهم بلاد دانية وهم ازلوا على جرسيه فقط إنها قوة الله سبحانه بعيدنا نحن نوم مثل ولكن لا بدنا نوم بأن الله على كل شيء قدير كنت دائما اقرا قول الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنتع الملك ممن تشاء وتعد من تشاء وتقل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تامل الآلة بعدها تريج الليل في النهار وتريج النهار في الليل وتخرج الحياة من ميل وتخرج الميت من الحي الله سبحانه وتعالى يخرج الاشياء من افضل يخفج الشيء من عمل يخفج الحقيقة من الميت والميت من الحال فسبحانه وتعالى قدرته رؤية مخرجة كنت أقلها للإبقاء بلافسي وأؤمن بإيمان عمير فأم الله أردو الشيء ولكنني كنت أقول يا رب مضى عشرون عاما مضى خفص عاما مضى ثلاثون عاما ولا يجب هؤلاء علينا ويمهدوا للنين وسيأتي أنه في ظاهر الأسباب المادية فرأس قضي أحدهم أن يصد أمامه إذا ترشع وفجأة ستجلق بالأسوال الأسوال وفجأة هذه الشعوب التي كانت تجتمع في الاوبرا إذا تمجأت الى محمد مونيك ستين ألفا في الاوبرا يغنونها في السؤوس فجأة الأسوال التي كانت تفضل فالأهل الجموع التي كانوا يستقبلون لها سامح حسن في الجامعة وتأتي الفتاة لتعاملها وتقبلها أمام المناس فهم كانوا يريدون أن يلغوا الناس بالفتاد والفراحة والنساء والأغاني فإلا هذه الجموة تدب فيها الحياة ففجأة التضبط والله لا إله إلا هو أبطل بالله قلت من أجلي هذا أكبر دليل على قدرة بلاي هذا أكبر دليل على أن الله يحيي الموت، فإن تغيير النبوذ قد يكون أصعب, أصعب من إحياء الموت. ومن هنا كما قالت الرسول صلى الله في عيدة عليه وسلم، إذا كانت من عجيز تعيش عليه انه أنا وكذا النبض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى بما هو أقوى، وبما هو أعلى، وبما هو أضعب وهو احياء القلوب بعد موتها، لأن هذه القلوب قد تفسد. فياك كان الحجاره او اشد قسوه وان من الحجاره لم يتفجر منه الانهار منه وان منها لم يشقق وياخذ منه الناس وان منها لم ياخذ من خشب الله ولكن اولاق قروب كما راينا فاقتل الناس تدافعوا بالطيارات تقتلوا امو احياء فلا تتاخذ وكانها لم تفعل شيئا تطلقك على الناس وكانها لم تفعل شيئا ومن ذلك ومن ذلك المجنون الليبي معمر القلتافي يطلق نفسه اكثر الالهام والالهام والالهام لا يباغت هذه الطرق الصحراويه وتأمل كيف احيا الله عبد الجلل الناس بعد ما كان كيف ان ذلك دليل واضح على قدره الله وقدر على انه يحل الموضع سبحانه وتعالى شيء عجيب كنا جميعا جميعا لما قمنا بذلك الشعب المسلمين الذي تعول على أن يكبر وأن يخاف وأن يقتعد إذا عذاب جميع كيف فجأة هجم عليهم وكيف رشأتنا بالنسبة عليهم وكيف رشأتنا قال لا لأهل القبضة المسلمين المعاني كذيرة تتحم أمام النساء ولكن جمع كلا تتجلى آيات كذيرة لله سبحانه وتعالى في هذه الاحداث كما راينا في قول الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤذي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيد اللهم انك على كل شيء قدير سبحانه لا يعجزه شيء مهما ركزه مهما حشدوا 2 مليون بند عن المركبه ومهما حشدوا من اسلحه ومهما حشدوا من قنابل ومهما اعمالهم وكان ما نقلوه وعند الله تكون وان كان يكون ستولا من الجبال تامل وان كان يكون ستولا من الجبال وتامل قول الله سبحانه وتعالى انه يكون كذلك واي قيلا ولكن من يغلبوه فعل الله سبحانه وتعالى من يغلب قوه الله ان شاء وتامل امر ابي قرط انما في عمل في الذين طروا البلاد فأخذوا فيها الفتاة عليهم فصبح عليهم, عليهم. إنما قتل في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليوني للظالم حتى إذا أخذوه لم يفت. حتى إذا أخذوه لم ابدا أبلا أعطف الله عز وجل الكثير أما تشبع أعطف الله عز وجل الياسات والأم والأم والله هذه الاموال التي عندهم لو عاشوا وماذا حتى الموت ينطقونها كل اولاد يوم بالالف يومين وعشره اربعين كما تخيل انه في عام الثانيه وثمانين حول ساعتذر ونصف طن ساعتذر ونصف ألف كيلو من الثلاثين لحسابك قال بلى ولدت الى غير اراضي غير غير لماذا كل هذا اما موت شيئا للجياح لا أولاد بسكين الذين بيحونا في يدهم والذين لا يجدون عملهم والذين لا يجدون زواجهم ولكنهم لهم أن الاخرى على الإعلام وعلى التعليم، وعلى المشايخ والفضائيات حتى يقنعونا هنا بأنه لا توجد أموين وأن كما دائما يحصب ويقول لنا إن في السكان للسكان تبتحي واكتشفنا في النهاية أن موضوع الشوكام ابتلع الدهون. فاذا الله سبحانه وتعالى كتير كتير. ما نسأل الله سبحانه وتعالى يوم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرحوم رحمة للعالمين. محمد الوالي وفضل يسلم تسليم كتير. الذي طرفنا على المحجز الغيطاء ليلها كنهارها لا أزير عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هذا والذي ما طرف خيرا يكرمنا من الله عز وجل إلا رذلنا عرفه وما طرف شغل بعيدنا عن الله عز وجل إلا وحذرنا منه صرات ربي صلى الله عليه وسلم وبعده عن اقتصاده ولكننا لا لنجل قرصة كبيرة لأننا نتخفي مع بعضنا. العظيم أنا أسأل الله أن تكون هناك قرصة رحمة منه عز حتى, حتى نبال منها حقيقة الدين وما أمي علي في جانب هذا الدين العظيم والذي يكون سبباً في سعادتنا الدنيا والأسفة والله سيكون سبباً في سعادتنا الدنيا والأسفة وأن أصدق من الله حيلاً وما أصدق من الله حديثاً أليس الله عز وجل قال ولو أن اهل القرى آمنوا والفحوة لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن جذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وفي هذا المقام نعويه بعشالة سميعا على بعض المقام النقطة تقول حديث ماما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول النبوة بكم ما شاء الله أنتم ثم ينزعها الله اذا شاء ان ينزعها ثم تكون خلافه على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم ينزعها الله اذا شاء ان ينزعها ثم تكون ملكا عظيما اي فتكون متواضعا فيكون فيكم ما شاء الله ان يكون ثم ينزعه الله اذا شاء ان ينزعه ثم تكون ملكاً جفرياً فيكون فيه ما شاء أن الله أن ينزع ثم ينزع الله ان أن ينزع ثم تكون خلافة على منهج النبوه ثم سكت صلى الله عليه وسلم هذا الحديث نتأمل فنجد أن عهد القوة قمته بموته صلى الله عليه وسلم ثم كانت خلافة على منهج النبوه لابي بكر ثم عمر بن عثمان ثم علي رضي الله عنهما ثم انتهى ثم أتى الملك المولد فاصبح الملك في بني اميه ولنا معه نصبت باسم الله عز وجل بعد ذلك ولكنه كان ملك مولودا يموت الارض ويمسك الجبن وفي ذلك الدولة الدوله العربيه ذلك الحسمنيه الى علمات انتهى الثالث بالاسكولابات العسكرية مصور 52 و عارف في العجاطة عبد الكريم مصورة و... المفيدة في في كما في ليبيا و حكم العسكرية اتى المنفي الجبريل بالقوة والبعض اتى بالجنون والعدادة والقوات العسكرية نسحكمها فأجدت محارج المنطقة الجويلة ومدلت بسيئة من منها موجودة ولكنها بلت أهلها بلت تتمرنا سقط الجوائب زينا معاديين ثم سقط صاروط مصر ثم ملأت الصورة من في ليبيا وبدأت مضارطة في المغرب وفي اليمن بدأ الحكم الجويل يستنزف أكثر في كل مكان وإننا لنأمل آملا حقيما لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض المطلاق والرشدة التي على تهجي نبوه مغتبه ولكن لا قد أمن أن أعطي ذلك السلام فإن نذير الله عز وجل يعلمنا ذلك أن أخذ الأسلام والله سبحانه وتعالى يقول ذلك ولو يشاء الله لا يبصر بنا ولكن يبصر فأنا مخذف وأنت مخذف بان ندعو الى هذا الدين وان نزيح الركاب عن دين الله سبحانه وتعالى حتى نتعرف الناس على حقيقه هذا الدين وان ننهي الجاهليه التي عادت الينا مره اخرى ولكن في زي جديد وفي لبنه جديد، ولكن في النهايه غايتها انها بعيده عن دين الله سبحانه وتعالى فإذا قمنا بواجبنا ونصرنا دين الله, الله, الله, الله, الله سبحانه وتعالى فان الله عز وجل يقول ان انصر الله ينصركم ويترككم قدم يقدم لك الله سبحانه وتعالى انصر هذا الغيم ينصر الله سبحانه وتعالى ارقى بالحق وانت يمسك الناس انما اتكفنا جميعا كان العلماء يدخلون الرجل وكان الدعايه يدخلون ونربما أن يطلب رجل الشاجع في سب دين الله ويسب الله سبحانه وتعالى كلنا نسمع هذه الأورفاق المجهمة الكاثرة التي قاعد الله حتى أجل عنها ولئن تأتهم لا يقولون إننا كنا نقض وننعب كل فبالله وآياتين ورسبيتي كنتم تستهدئين لا تعجبوا قد كفرتم بعد إيمانكم فمن ثبت من الله يكفر فمن ثبت من شيئين من الشرع كفر بنوك كتاب الله سبحانه وتعالى ولا نوقف هذا المقام مع ذلك كده ومع ذلك كل كان نفسه وكل يخشى غزل الطريق ولكن لما طلع الناس الحق ولما خرج الناس وقالوا كلمه وقالوا الظلم بلا اذا مين كان يشكونك اليوم يا اخو واذا بي تدخل مرحله زي ما شديد نحن وضع ان يكون في الخير الاسلامي والاسلامي وان يكون فيها مكلفه فأرض الله يجعل أن يجعل من من يمقلون لهذه الدمية الله أكبر قبل الأخير فإن الله سبحانه وتعالى قال إن في عامل عام وهامان رجل مدهما كانوا خطير فقال الله سبحانه وتعالى ان أن نمتع بلادين الصيب في الارض ونوي في عامل وهامان واجل مدهما منهم ما كان يحكم لماذا تجد ذكر فرعون قال ابن تاثير أحمد الله وفرعون وكل حاكم كنز يحكم وهذه مساله هامه القران عندما تحدث عن اقوام وعن حوادث لا يظن احد من انها سهل وانها تفكر بالماضي وأما اليوم فلم يستطع على الاطلاق وعن المعونه كان قد مات ودخل حرج من البلد التاريخ لا القرآن وحديثنا عما تقع فيه المشكله وعما هو قائم كلام وكلام ولذا يقلل الحديث كثيرا وكثيرا عن المومه السابقه الم ترى الطعن لمن ترى حظه الطعن وليست المعلومه القديمه وهذا يسمع العلماء كما قال السيوطي رحمه الله في كتاب الاتقان أجمع العلماء على أن الحكو بعموم الله فده بالصوص السيارة لأن هذا تكليف من يوم القيامة فده ما قرر الكتير أحمد الله ففرعون كل حنب كافر يحمل هذا لبقى فتأمل كيف أن الله فغنى بين الثلاثة ففرعون وهمان الوزير التنفيذي اللي بيكتدي واقعي مسترات حتى يحاول نفس الأعباد المفرعين مثل الله والقول المستساعدة التي تذهب الناس وتحملهم حملا على هذا وجمدهم نفرعون وهمانا وجمدهم ما كانوا خاصون ونرى فرعون وهمانا وجمدهم ما منهم ما كانوا يحذرون أرغم الله من هؤلاء الناس الضعباء المساكين ما كانوا يحذرون ولكن هذا المعنى وبدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي قاله اعمى بالاسناد الصحيح قال صلى الله عليه وسلم سيموت شرطه في آخر الزمان يبدون في غضب الله ويبعثون في سخط الله خير الصبح في الغداء يخرج في غضب الله بقع في النهار بقع في سخط الله من غضب الله إلى سخط الله ليه لماذا؟ لانه وظيفة هي السلطه على تبير الناس انتبه الناس شفع الأموال بالقاضي حمل الناس على قوانين الله اتبعوا طريقي اديكم ومن هنا تعقل الغضب دعمه صباحا النبي وانا رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الناس دي راو قدام بالاسلام صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر. لا يهني عليكم قوم مره مره مره مره مره مره مره مره ماشي مره مره مره مره مره مره مره مره مره مره مره مره مره مره مره منهم مره مره مره مره مره مره مره مره ولا مره ولا مره مره مره مره مره مره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 كانوا ينبوضون على بعض نحو الذين يكونوا بأعمال خيريه وفي يومنا أمسكوا بجرم مشهور مشي من الإنسان اسم الشيخ عليك من الثلاثين مشكلة هو حوالي حوالي شخص أو شخص انهم كانوا في قرنان المنظر والمدرق. بل لم يكون قرنان كان المحام يحصل معه أنت تقريرون من صرف الله سيكون نعم نعم تعتبر على أجل انه غرفت كتابة الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله صلى الله عليه وسلم فلا كنا نعريفا ولا شرطية غرض الموضوع أحمد الله في لسان العرب الشرطية والكتبى المقاطعة ولا شابية، ولا يجمع لكم الاموال الضرائب الاموال الأموال هي أعملة في يومين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 اما المقام الاخير فهم قوم العلم قال الله سبحانه وتعالى ان الذين يذكرون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما غيرناه للناس في الكتاب اولئك لعنهم الله ولعنهم لاعنون الا الذين دابوا واصلحوا وغيرهم فاشترك الله في التبيين إلا الذين دابوا واصلحوا وغيرهم فأولاك أتوا عليهم على التوابه لماذا لأنهم كتمونا خلقوا وظيفتهم في دين الله سبحانه وتعالى نعود إلى حديث قديمة حديث قرارنا تقليل كتاب التفسير التفسير ربما الأول من لا تستطيعونها بالحديث يبين لنا أن القضية قضية قديمة وحديثة وأولها أن القول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله ولكن والتحكمون كانت ايه في التوضاح كما هي ايضا ايه في الملوكات يقول ابن عباس رضي الله عنهما قالت ملوك بني اسرائيل الملوك لجلس دائم ما نرى شيئا يشتموننا فيها هؤلاء العلماء إن من مثل قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فلا يحكم الا لان ذكرت ايه في التوضاح فاعتبروا ان هذه الايه للناس شتم لهم وثقبت بحق يلقين هم يمينون من اهل العلم أن يختم هذه الآلة الأذكرة أحد وإنما أقولون بولاتهم وغنى والله مرحب بولاتهم وغنى قالوا قالوا قالت شرساء من الملوكين أحضرهم وخيرهم بين أفضل أخطرهم وبين أن يذكبوا الدكرة هذه وقالوا لهم إما أن نفقوكوا بك هذه الآلة وإما أن نقتلقوا اختبعت منهم قالوا منهم بل أبنوا لنا صوانع نعتزلوا كي علينا خلص صوانع عشان يبقى إيه حتى لنكذب كذب فقالوا الطائفة بلقنوا بل لنا بسطوانا أبقى أبقى وادفعوا علينا في عشان حتى لا أحد شيء لنقذ علينا من السعنش وقفعه علينا جاء الطرام نعتزل مننا تعتزل بطريقة الفيديو وقال الطائفة بل تكون نسيح في الفياد والتطوام ناكل من الأرض نعتزل مننا كل الطائفة بطريقه بطريقة جيدة تخلصها طلبنا عباس وجماع الناس وذلك رؤون الله عز جل ورهبانية يستدعوها ما كتبنا عنها يستدعوا رهبانية في الله عندما تخلوا عنه يسكين عن شيء من دين الله سبحانه وتعالى لانه مثالي كانوا معينين على هذا الدين عندما كتبوا هذه الايه وقتها ما بينما كتبوا كتب الكثير ما هو عدم يقول الناس ويقول لك تغطي حديث او طاعه يقال لن نويتي وقطعه وللا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ياك أنت كذا، أنت عند قلوبني، أنت الخالق، أنت كذا، يا كذا، سرب في سيدنا من المسلمين، لا لا لا لا، اسمعوا قيام الله تعالى معكم على شكله هذه النصوص قديما وحديثا الأولى أن صلوا على الجل عنها ربا يبتلهها والثانية قدمو لنا جبانية في دوين النبي هذه أفراد مطيعون. والحديث الصغير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا بالحق في ديننا اللهم ان أسألك ورحمة الله سبحانه وتعالى على كل شيء قديم وبأنك على حق كلها من أجوم بلدها اللهم أنزبك جلال والإكرام يا حي قيوم لا إله إلا يا عبد الحمد ورحمين لا إله إلا يا سميع يا عليم ويا قبيب وياقيم يا رب يا رب يا رب, رب, رب. ما نقوم بنا حمدك فينا صيبا وموارك كما تحق برقنا أفرق اللهم صل الله محمد وسلم الأولين وصل على محمد الفتاكين وصل على محمد الفتاكين اللهم اين الحق حقا اوزقنا اتباعك وان الباطل باطلا اوزقنا الشنادة و اينا المكتورة اينا الحق بيضغي انك ذاكي ما انت شاول اوزقنا اللهم اقلت ايدينا ازاي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 لنا. اللهم سد حاجات عبادك المستضعفين ان تضلك اللهم ارزق عبادك المستضعفين ان تضلك اللهم ارزق عبادك المستضعفين ان تضلك اللهم فقّأ المسلمين اللهم أنصر من جعل من تبيّه يا رب العالمين، اللهم أنصر من نصر دينه فجعل منهم، واخذ كل من خالف دينه فلا يجعل منهم، اللهم صار مخنا صدق اللهم دافعنا مسلمين الصالحين، اللهم كنا وصيت اللهم لا تصلّد علينا من دوننا لا لك اللهم أذننا بفاجئنا يا رب العالمين، اللهم أذننا بعجتنا يا رب العالمين، اللهم اثبتنا على اللهم جعلنا من من من حقياً اللهم بارك اللهم صل على سيدنا من لا اله وصحبه اللهم اللهم صل كل وبارك على محمد وصحبه وكانوا في عند رحمتنا الله ابينا صلى الله عليه وسلم